بسم الله rahim الرحيم الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.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 la ilaha illa huwa al aziz al hakim islam من بعد ما جاءهم العلم بعيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب فإن حاب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 والله بصير بالعباد 113. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم